أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب ألم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 ف نسأَل الذيذينَ أُرسِلَ إلَيهِم وَلَ نَسْأَلًَا المُرسَلين فَلنَقُصَّن عَلَيْهِم بِعِلم وَماَا كُنَّ غَائِبِين وَالْوزْنُ يومئذ الحق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 قَالَ فَاِهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخُرْجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ وَلَ فَبِمَا أَغْوَتَنِيلَ أَقُردََّ لَم صِافَكَ الْمُسْْتَقِيم ثَُّ ل آاتًاَّهُم مِ بَيْنِ أَدينهِم وَمِنْ خَلْفِهِم وَعَنْ أَمَانِهِم وَعَل شَمائِلِهِم وَلَا تَجُِ أَكثَرَهُم شكرِرين قُلْ أَخْرُجُ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَذْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ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 فَلََّا ذاقَ الشجرَةَ بَدَت لَماَا سَؤَاتُهُماَا وَطَفِقاَا يَخْصِ فَانِ عَلَهِ مَا مِ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 ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعََّهُ يَذَّكَون يَابَنِي آذَمَ لَا يَفْتِنًا نَّكُمُ الشَّيطانُكَمَا أَخْرَرجَأَبَ وَيكُم مِنَ الْجََّتَِ زِعُ عَنْهُ مَا لِباسَهُ مَا لُورِيَهُ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 كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ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 لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 أَذَّنَ مُؤذِّنُون بَينَهُم أَلعَنَةُ اللهَّهِ على الظَّالِمِين الذيَّذينَ يَصُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ وَيَبغونهَا عِجَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ كَافِرون وَبَينَهُ مَا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 أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا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 وَبلَلِّغُكُم لِسَاتِ رَبّ وَأَصَحُ لَكُمْ وَلَمُ مِنَ اللهَّهِ مَا ل تَعلَمون أَوجِبَتُمْ أَ جَأَكُمْ ذِكْرُم مِر الرَبِّكُمْ علىلَى رَجُلِم مِنْكُم لذِرَكُمْ وَللتَتَّقُوا وَل عَكُم تُررحَمُون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 وَلَا يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِينَ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 ذكُر لَ اللهَِّ لَعََّكُم تُفْحون قالوا أَجِتَّنَا لِنَعبُدَ اللهَّه وَحدَهُ وَنَذَرَ مَا كَ يَعبُدُ آبَؤونَ فَأتِنَ بِمَا تَعدُونَ إِ كُن تَمِنَ الصادِقين